Ne dedi? تسئلت التفسير بتاعت الشيخ سيد مع الأخ عمر اللي عايز يصوره ما يكتب اسم عشان نصوره دلوقتي طيب. إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد في الحضر يعني في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله إنما يجب نداء في مساجد الجماعة يعني فرض كفاية في الحضر بمعنى إن هو في القرى والأمصار أما في الصفر في بلاد في الصحراء وفي غير ذلك لا يكون فرض كفاية لأن ما فيش ساكنين في هؤلاء في هذه الأماكن في الحضر على الرجال فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم خلافهم قاله في الشرح الأحرار للأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة ويسنان للمنفرد لحديث عقب بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة شضية جبل أو شضية يعني قطعة جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة وفي الصفر بقوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن ولا ولابن عم الله إذا سافرتما فأذن وأقيم وليأمكما أكبركما كل ديات اللي هي شروط الأذان هو بيقول إنها فرض كفاية بس بشرط إنها تكون في الحضر وعلى رجال الأحرار ده فرض كفاية طبعا الفرق بين فرض كفاية وفرض العين انتو خدتوه قبل كده وعارفينه لا مش لازم في المسجد مش مش شرط انها في المسجد ممكن في الشارع ممكن في اي مكان يسن للمنفرد والمسافر ويكره يبخد كلمة فرض كفاية ادي حكم والمسنون حكم والمكروه حكم ويكره ويكرهان اللي هما الاذان والاقامة للنساء ولو, ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم يعني نساء لو أرادوا أن يصلي يصلوا جماعة لا يؤذنون ولا يقيمون وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة اسمها أم ورقة كانت تأم أهل دارها أهل الدار الدار يعني الحي المنطقة يعني فكان بتجمعهم في بيت إحدهن وتصلي بهن بهن جماعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليها رجل يؤذن ويقيم ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه الحديث الحديثة خدنا منه جملة من الفوائد والأحكام منه أن يصح إمامة النساء بالنساء بس النساء المرأة مش حتى أم النساء وهي قدامهم حتى أمهم في وسطهم لأن عائشة رضي الله عنها حينما أمة النساء كانت في وسط الصف قامت في وسط الصف فليس مثل الرجال تاني حكم أن أم ورقة لم تجعل مؤذن ومقيم من النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعث لها رجل فمعنى كده الأذان والإقامة دام من وظيفة الرجال تالت حاجة ان الرجل لم يصلي مع مورقة ذهب ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ودى دليل على أن المرأة لا يجوز لها ولا يصح أن تؤم الرجال ولو رجل واحد إنما يتؤم النساء فقط فعشان كده يكرهان. أما لو هي مش مش يحرم يعني يكره الأذان أو الإقامة طيب ولا يصحان دي بقى شروط الصحة ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا المرتب يعني أن يأتي بألفاظ الأذان مرتبة كما وردت في في. طب هنقول ولا صحان إلا مرتبين المرتب يعني يأتي من الفضل الأزان بالترتيب من أولها إلى آخرها متواليين بالتوالي يعني يجيب اللفظ وراه اللفظ الثاني عكس المت التوالي أو عكس المولاة أن يفصل فصلا طويلا يجي يقول مثلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ويجي ينجز جاهز سايب الأذان ورايح متوضي وشرب مية وراجع بقى مكمل فصل فصل طويل لا هو الأذان يأتي متواليا زي الصلاة جدا وزي الوضوء والتوالي ده عرفا عرفا يعني على حسب العرف يعني لما نقول أنه هو أطال الفصل ده طويل بالعرف في العرف إن اللي سمع الأذان خارج المسجد يظن أنه قد انتهى ده هو ده العرف لأنه شرع, شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل يعني في أثناء الأذان سكت سكوت طويل أو تكلم مع آخر كلاما طويل بطل للإخلال بالمولاة فإن كان يسير جاز إن تكلم كلاماً يسيراً بين الأذان في أثناء الأذان جاز بحيث هو لو رأى مثلاً صبي يلعب فزجره في أثناء الأذان ثم أكمل الأذان هذا يجوز أن يكمل قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم ده أول شرط من شروط صحة الأذان أن يكون مرتب ثاني شرط أن يكون متوالي عرفا ثالث شرط أن يكون طبعا المثنى هنا له الأذان والإقامة هو إيه الحكاية ما أنتو الاثنين بتفعيل مواضع ليه طيب حاضر. هو نفس السؤال وقلت له حاضر وأن يكون من واحد يعني الأذان والإقامة يكون من شخص واحد المثال العكسي إن واحد يؤذن و... لا مش واحد يقيم أصبروا علي من حولهم واحد يؤذن ويجي في نص الأذان يتعب يجي واحد يكمل عليه ال الأذان لا لازم يكون الأذان من واحد مش الأذان من واحد والإقامة من واحد الأذان من واحد والإقامة من واحد دي هتيجي حكمها دلوقتي إنما الأذان كله من واحد والإقامة كلها من واحد كان واحد مثلاً بيصلّي الظهر وقف رقعتين الأولينين تعب فجيه واحد ابنه قال له طب خلاص روح انت وأنا أكمل مكانك ينفع ليه لأن لازم تكون الصلاة كلها من واحد كذلك الوضوء واحد توضأ غسل وشه وإيده وبعدل نفسه ساعان فجيه ابنه قال له طب روح وانا أكمل مكان كل ده لابد أن يكون من واحد كذلك الأذان نص الأذان وتعب لابد أن يكمل ففرضنا تعب ولم يستطع أن يتم الأذان اللي حيكمل مكانه يبدأ من الأول وكذلك الإقامة فلا يصح أن يبني على أذان غيره يبني على أثان غيره ولا على إقامته لأنها لأنه الأثان والإقامة يعني عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة قاله في الكافي وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه وكمله آخر عندكم كده صححه لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف نعلم الإنصاف طبعا الكافي إحنا كلينا عنه قبل كده قالوا في الكافي ابن قدام ابن قدام ألف أربع كتب في المذهب ألف ال بالترتيب العمدة في قول الصحيح في المذهب عنده لأن العمدة ما هوش معتمد في عند المتأخرين أحيانا ابن قدام يذكر أنه المذهب وهو ليس المذهب وبرضو المقنع ذكر فيها روايتين وبعدين الكافي وبعدين المغني كافي ذكر فيها الروايات كلها والمغني ذكر فيها الخلاف كله بين الحنبلة وغيرهم فكأنه ابن قدامى عايز يعمل مدرسة لدراسة الفقه وهو فعلا دراسة الفقه لا بد أن تبنى بهذه الطريقة زي بناء البيت كده عمرك شفت واحد بيجي بيت يقوم جايبان الدور الأخير الأول عشان يسكن وبعد كده يكمل يقول له أنا حسكن الأول وبعد كده بقى أبني براحتي ده لازم الأول الأساس وبعد الأساس الأوعد والسم الله. هو بعد كده يرفع العواميد وبعد كده يبني السقف صح؟ وهكذا دور مرتب كده دراس الفقه بنفس الطريقة لابد أن ندارس الفقه في في الابتداء في الابتدائي أن يدرس قولا واحدا في المذهب مع مناقشة القول ده احنا اللي بنقول بقى مناقشة القول هو كان عندهم ما كانش الكلام ده كان الحنبلي حنبلي على طول ملوش دعوة ما اجتهدش انما احنا عندنا هنا احنا ممكن نقول والله ايه احنا مش هنقلد المذهب كله احنا ناخد اصول المذهب واصول اجتهاد ونكتسب الملكة من المذهب وننصبغ بصبغة الفقهاء وبعدين لو كان في حديث مخالف للمتن نرجحه وهكذا فاحنا بنمشي بنفس الطريقة طريقة الأولى قول واحد في المذهب زي الدليل دليل الطالب قول واحد في المذهب ما عض رست الأدلة زي الأحاديث وما أخذ الفقهاء عليها ومناقشت بعض الأقوال زي ما ندرس سبيل كذا بالضبط هي دي الدراسة الحديثة أن يدمج المتن بالحديث مع المناقشة مناقشة يا لو إحنا نقشنا نقاش كبير هيبقى فقه مقارن دي كأننا ببني الضر الأخير قبل الدور الأول دي مشوישה لطلب العلم وللأسف لو طلب العلم شوش زهنه في بداية طلب الفقه الفقه بيتداخل فلازم زهنه صافي زي ما انت كده انت حتيجي تقعد على الترابيزة ديها تبقى لازم تنضفها الأول قبل ما تقعد لو أعدت وهي عليها تراب ستصاب بهذا التراب كذلك الفقه في بداية الأمر لابد للزهن يبقى صافي صافي يعني يأخذ قولا واحدا مع مناقشته نقاش يسير ده راجح ولا مرجوح والدليل ايه ما ياخد شفق المقارن مرحلة التانية دي احنا بنقوله بقى إيه؟ ان الكلام اللي انت خدته ده له ادلة وادلة المخالفين هم مرحلة التالتة بقى الفقه المقارن يبقى الفقه بيدرس على 300 مراحل مرحلة الاولى مرحلة قول واحد مرحلة التانية الخلاف مرحلة التالتة الفقه المقارن فقه المقارن بقى اللي هو ايه قول الاول بادلته والرد عليه قول التاني بادلته والرد عليه ومنقشة الادل والترجيح وهكذا ده المسألة تطول ممكن درس الواحد ناخد فيه مسألة واحدة فما نرس تبيل ممتاز لأنه يجمع بين الدليل يجمع بين المت والدليل والمنقشة حتى الشيخ إبراهيم رحم الله يناقش المذهب وأحيانا يرجح وأحيانا يعترض وأحيانا يذكر أدلة مخالفة للمت فده يخلي الإنسان لا يتعصب للمذهب ويرجح ما رجحه الدليل وينصبغ بالصبغة الفقهية على المذهب وبرضه فيه ضرر مهم ان الانسان لو مدرس مذهب في الاول برضه حيشوش عليه يعني يدرس متن مش على مذهب خالص مالوش دعوه باي مذهب عبارة عن المتن دعوه عن مجمع الراجح من الاقوال المذاهب برضه ده يشوش عليه المفروض يدرس مذهب وينقش المذهب يعني نقول لا, لا دي مش راجحة الراجح كذا في فرق بين أقوله ده المذهب ودي مش ركحة وبين ألغيله خالص كان أخ من ضمن الإخوة كنا نقول ده مش راجح الراجح كذا ومجال مسجل أنا مشاطب الكلام اللي في الكتاب وكاتب هو الراجح بإيده وعشان ما طلق لا انت كده بت بت بتأثر على الملكة ان المفروض تدرس المذهب وتعرف احنا اعترضنا المذهب ليه ف ده كلام الكافي بالمناسبة ان الكافي ألف بعد المغني وده يدي لكتاب الكافي سباكة في الألفاظ وفي الترجيح لأن هو ابن قدامة المفروض الكافي قبل المغني هو بعد ما قاله في المغني راح قاله في الكافي فكان الكافي أسبك من المغني في التنظيم وأحسب منه في التنظيم منظم جدا وفي ترجيح المذهب وفي الأقوال بتاعة المذهب في الروايات وغيرها فالكافي كتاب ممتاز كتاب من خلال الدراسة يعني لو درست بعد المنار السبيل الكافي والشيخ بكر بوزيد زيد بيقول إن المنار عبارة عن ملخص للكافي وده فيه وجهة صحيحة يعني في جزء كبير من من المنار السبيل واخذ من الكافي ف المناسب بعد المنار السبيل أن تدرس الكافي ف مفيد أو كتاب آخر زي كشاف القناع كشاف القناع برضه مفيد لعند المتأخري وبيقول هنا وفي الإنصاف الإنصاف للشيخ للإمام المرداوي مائد سنة 885 الإنصاف تعليقات على كتاب المقنع المقنع كان واخد شغرة في أواخر طبقة المتوسطين وكان هو المعتمد عندهم حتى زاد المستقنع في اختصار كتاب المقنع فالإنصاف كان فيه مشكلة عند المتوسطين كبيرة هو الإمام المرداوي حب يحلها من خلال كتاب الإنصاف المشكلة دي عبارة عن أن المذهب الحنبلي لم يكن على قول واحد وعلى كلمة واحدة. ككل عالم وكل مجموعة من العلماء تصطلح على المذهب بطريقتها. ابن قدامة مثلا كان له اصطلاح أن قضي أبو يعلى أو أبو الخطاب مقدمين. هو ترجحهم ويبقى هو المذهب. شيخ الإسلام التيمية برضو نفس الكلام. اللي يختاروا المجد والبركات البركات وابن قدامة يبقى هو هذا المذهب. وعلى كده آخر طبقة المتوسطين. فتجد أحيانا ابن قدامة يقول هو هذا المذهب وأحياناً واحد تاني زي المجدب بالبركاته يقول هو ده المزة بخلافه وشيخ الإسلام تيميل خلافه خالص هو ده المزة ففي اضطراط في طبقة المسلطة في المزة فجي في المعمر ده وإحنا عايزين نحل المشكلة دي هنجيب ايه كتاب يشرح المقنع ويرجح المزة فعمل كتاب الانصاف ده عمل فيه جاب كل كتب الحنابلة اللي عنده تقريبا تجاوزوا المائة كتاب وبعدين بدأ يأتي بالمسألة كل مسألة ومين اللي رجح فيها من أصحاب الكتب فيكتب المسألة كده من رصص رصة بين العلماء اللي رجحوا فيها هذا القول أو مش رجحوا تختيار شخصي لا رجحوا لأنه هو ده المذهب وفي النهاية خد بالإيه بالجمهور بالأغلبية كده 50% زائد واحد الأغلب هو ده الإيه؟ المذهب و... وسمىه الجمهور جمهور المذهب هو ده القول الراجح في المذهب ومن أول ما قال في كتاب الإنصاف إيه ده؟ <تصفيق> أسئلة؟ طيب حاضر، هنحاول إن شاء الله أن نحلها إيه؟ دلوقتي مش هيكفي، بس إن شاء الله هنحاول ننجزها فبعد ما قال في كتاب الإنصاف، كتاب الإنصاف كبير هو تقريباً في طبعات تسعة مجلدات وفي طبعات 23 مجلدات مع الشرح الكبير يعني فاختصره في مجلد واحد اسمه التنقيح المجبع التنقيح المجبع ده بقى هو ده بقى اللي طلع منه كل المذهب بعد التنقيح قال لي اتألف كتاب المنتهى منتهى الإرادات اللي هو رقم واحد المذهب منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات التنقيح المجبع اللي هو الانصاف والمقنع لابن قدامة وزود عليها بعض الزيادات اللي هو معانا اللي هو كتاب منار السبيل فالإنصاف هو بيقول بقى في الإنصاف لو أذن واحد واحد بعضه بعض الأذان وكمله آخر لم يصح بلا خلاف على بنية منه يبقى ده الشرط لإيه الرابع أن يكون بنية إنما الأعمال بالنيات بنية نية الأذان بالمناسبة الأذان بهمزة قطعة ماشي مش مش الآذان الآذان ديت جمع أذن ودان يعني وعتلوها تبقى مشكلة الودان دلوقتي بقت فيها حساسية جد يعني واحد لو احنا قرأناها كده باب الآذان يقول لك يبقى فعلا صح بيتقال فعلا حد حد الودان وكده قطع الأذن وشرط كونه مسلما اللي فات ده شرط صحة في الأذان ده شرط المؤذن بقى اللي حيقوله دلوقتي هي شروط المؤذن خلاص يبقى انتهى من شروط الأذان الأذان عشان يبقى صحيح ايه في أربع شروط المؤذن بقى عشان المؤذن يبقى ينفع يبقى مؤذن أن يكون مسلما فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات يعني لو فرضنا في قرية ما فهاش غير مسجد واحد يبقى المسجد ده الأذان بتاعه إيه فرض كفاية ولا فرض عين فرض عين لأن معدش حيكون فرض كفاية إلا هو وبعدين المؤذن نام فجى واحد نصراني يماشي في الشارع لا قال إيه الأذان بيأذن وصعب عليه إيه الجامع جيه داخل مؤذن يصح الأذان ده لا يبقى يشترط لأن دي من أهل العبادات يشترط أن يكون الأذان من مسلم أن يكون ذكر قصة نفس القصة كده بس أنثى هي اللي أذنت لا تصح ولا يعتد بأذن أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك قال له في الكافي ليست من, من أهل رفع الصوت ده في العبادة يا أخواننا فما بالك أنثى بقى ترفع صوتها في السوق للبيع والشراء ترفع صوتها في التلفزيون في الغناء ترفع صوتها في الإنشاد ترفع صوتها في برامج أو غير ذلك هي ليست من أهل ذلك الصوت مش عورة صوت المرأة ليس بعورة إنما يجب فيه المرأة تستر ولا تخطع بالقول قالوا في الكافي عاقلا ده الشرط الثالث أن يكون عاقل ما يبقاش مجنون مميز ما يبقاش صبي صغير فلا يصح من مجنون وطفل كلمة طفل يعني يقلل من سبع سنين مميز يعني أكثر من سبع سنين، لأنهما من غير أهل العبادات، ناطقا لينطق به واحد درخ ودخل أذن، هيقول إيه من الأذن؟ هو حرف واحد بس اللي هيقوله ماشي؟ آه مش مش مش هيصح منه الأذن لأنه مش هينطق ال ال عدلا ولو ظاهرا فلا صح أذن فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فصح أذانه قال في الشرح بغير خلاف علمناه الشرح الكبير ابن أبي عمر شرح المقنع هو الشرح الكبير ده يشبه المغني كثيرا ويزيد عليه اختيارات ابن قدامى بعض التصحيحات والوهم الذي وقع في المغني وبعض الترجحات في المذهب هو هنا بقى أذان الفاسق في فاسق وفي مستور حال مستور الحال ما بين الفاسق والعدل لا يعلم أنه فاسق وظاهره أنه مستور الحال مستور الحال يعني يظهر عليه علامات الصلاح ولا يعلم حاله أما الفاسق تظهر عليه علامات الفاسق مدخل مثلا الحنبل يقوله لأذان لا الفاسق لا يصح يعني لوحد مدخل من غير يصحه أذانه عند الحنبل والراجح أنه يصح أذان الفاسق لأن أكثر ما فيها هو الإعلام وفسقه لا يؤثر على الإعلام ماشي إمتى الفسق يؤثر لو كان غير أمين في هذا الباب يعني يشترط الفسق في بعض الأحوال مذاهب الفقهاء في اشترط الفسق في اشترط عدم الفسق يعني. في النكاح مثلا أو في الأذان أو في غير زي الإمامة في بعض الفقهاء بيشترط الفسق عموما كل أنواع الفسق لابد أن يتخلص من كل أنواع الفسق حتى تصح أذانه أو يصح أن يكون وليا أو يصح أن يكون شاهدا أو يصح أن يكون في باب الصلاة إماما في الصلاة أو في الخضة والراجح أن كل عبادة بحسبها الفسق المؤثر في العبادة فالولي إن كان فاسقا ديوثا لا تكون ولاياته صحيحة إنما كان بيشرب سجاير ما بيصليش كل ذلك لا يؤثر في ولاياته وكذلك الإمام وكذلك الأذان فالاذان أمانة أمانة بعلم الوقت أنه لابد أن يعلم الوقت لو علمنا بها أن واحد من المؤذنين يتساهل فاسق ويتساهل في الوقت يعني مثلا لأ نفسه جاع في رمضان جيم أذن بدري أو مثلا آه عايز ينام بدري في الفجر جيم أذن قبل الفجر عشان يروح ينام كل ده تؤثر في أذانه يبقى في الحالة دي نقوله أن أذانك لا يصح لأنك فاسق في هذا الباب أما لو كان فسقه في غير باب يتعلق بالأذان ففسقه, ففسقه لا يؤثر بالراجح إن عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذن الفاسق الراجح إن هو يصح أذن الفاسق بشرط أن يكون فسقه ليس له علاقة بالأذن. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة الأمانة في الوقت فده اللي احنا قلناه إن هو يؤثر فيه إن كان فسقه يؤثر في أماناته فلا تصح لا يصح أذن. الشرط السابع لا كذا انتهت الشروط الستة. ولا يصحان قبل الوقت دواء زيادة من شروط صحة الأذان أن يكون بعد الوقت ولا يصح قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجز الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف النعلامة انتهى لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم كلمة انتهى هنا يعني انتهى كلام من الشرح هو ال... دايما الناقل لما بينقل ينقل بي... بي... يقتبس الجملة ويكتب في النهاية ايه كلمة انتهى او ألف ه ألف ه يعني انتهى انتهى كلام الايه اللي... اللي... اللي... عشان ما يتداخلش كلامه مع كلام الذي اللي... نقله يعني لو شلنا كلمة انتهى هنا هتحس ان كلمة الحديث اذا حضرت دي اتدخلت في كلام صاحب الشرح. إلا أذان الفجر فصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكل وشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ورفع الصوت ركن. دي بقى أركان الأذان هو رفع الصوت. هو الركن الوحيد في الأذان أن يرفع صوت. نعم. بلال كان يؤذن أولا ثم بعد ذلك ابن أم مكتوم. السؤال بتاع الأخوة بتاع لو نسى شيء في الأذن يرجع يجيبه تاني. يعني لو قال حيا على الصلاة ونسى يقول حيا على الحيا على الفلاح يرجع يجي بيقول حيا على الصلاة ويكمل حي على الفلاح تاني. يعني يبدأ زي كده. يبدأ من أول حتى نساه ويكمل ويلغي لفات كله يرجع تاني حيا قال حي على الصلاة وبعدين أي ح قال حي على الفلاح يرجع تاني يقول حي على الصلاة وبعدين يجي يقول حي على الفلاح تاني مرة واحدة اللي هو نساه ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وإن رفع صوته فهو أفضل يؤذن لحاضر دي معناها إيه معناها إن الأذام فات وبعدين فتحوا المسجد متأخر ماشي فالناس جاءت لقيت المسجد مقفول ففتحوا بعد الأذام بنص ساعة كانت الناس خلصت يوم جاي مسك الميكروفون ومؤذن. لا ما ينفعش لأنه هو الأذان فات خلاص هو بيؤذن للحاضرين يأذن بس يطفل مكرافون لماذا؟ لأن لو الناس بره سمعت الأذان هتغطر بيه وتظن أن الوقت إيه يكون آه آه لسه مصلوش ويغطر بيه ويشوش على الناس إنما لو أذن لحاضر الناس دخلوا المسجد وكان بيؤذن عشان الجماعة دي بس يؤذن في المكرافون وإن كان في مزاجد أخرى في البلد ممكن يقيم الصلاة ويصلي على طول لأنه فرض الكفاية سقط ممكن الثاني ما يؤذنش وسن كونه صيتا وسن كون المؤذن صيتا صيتا يعني رفيع الصوت رفيع الصوت يعني حجم الاثنين صوته رفيع عكس أجش انت عارف طبقات الصوت مش في طبقة مش في اربع طبقات للصوت اربع مستويات الصوت انواع الاصوات اربعه ندي وأجش صح وبينهم حاجتين في اتنين للنساء وفي اتنين للرجال اللي الرجال منهم ندي وأجش والنساء منهم ندي وأجش بس دي طبقة ودي طبقة فالنادي والاجش عكس بعض النادي اللي هو صوته رفيع وفي اجش وفي في النص ما بين النادي والاجش اللي هو صوت أغلب الناس بقى اللي هو لا ندي ولا اجش الاجش اللي هو صوته تخين فيه ايه خشخه اه فيه فيه ضجه كده لا مش مش جهوري يعني جهوري عالي ده مستحب في الاذان إنما صوته مزعج يعني الحنجرة بتاعته عريضة، آه صوت آه. النادي صوت رفيع، زي صوت عبد الباسط مثلا. صوت الأقمش ممكن ي... وبرضو صوت الأقمش مش مش مش قبيح يعني يعني ممكن يبقى صوت زي مثلا صوت بعض المقرئين صوت الأقمش فيه فيه نوع من ال آه من العرض عريض ما هوش الهتزازات بتاعته عريضة الصيد بقى اللي هو رفيع الصوت له مش أجش وفي نفس الوقت الصوت عالي عشان يسمع الناس لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك ولأنه أبلغ في الإعلام ده الصوت النادي لماذا؟ لأن الأذان المقصود به الإعلام إعلام الناس مش إزعاج الناس فلازم يبقى صوته فيه فيه نوع من النداوة كده وما يبقاش يعني ايه زي مثال كده انضرب واحد يوم جاي فتح الميكرافون ومزع على اخره الله فجأة كده ممكن يموت واحد يمكن واحد يكون مرض بالقلب ولا حاجة وبعدين قاعد غفلان كده ويوم جاي فجأة ايه مزعوج لا يوم جاي يضرب على الميكرافون كده ومهيأ الناس يعني أن فيه أذان حيؤذن لأن الميكرافون المعلق فيه البيوت ده راعي أن في تحته شقة ناس عايشة فيها يخبط وده حتى يعني هي عاده في الحرم كده أنه قبل الأذان بشوية ومجابة مخبط تخبيطة كده عشان ينبه الناس أن يباقي على الأذان ربع ساعة أو عشر دهاية فهو قبل يفتح الميكرافون ومجابة مخبط كده متنحنح يعني حاجة نوع من الأدب يعني وبعد كده مؤذن مش يوم فاتح ومأزن على طول يوم جاي مخضد الناس و... فهذه من من الأداب يعني النوالس بس طنادي إحنا ناخد منها بقى إيه؟ بعض الأحكام الأخرى في أدب اسماع الناس يعني أن يكون أمينا يستحب أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات ولحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون حديث حسن رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام الأمانة هو هنا قال مؤتمن على الأوقات ومؤتمن أيضا على عورات الناس لأن في بعض المؤذنين بيصعد على المنارة فربما يرى بيوت مفتوحة أو غير ذلك فيكون غض للبصر وأمين ويحفظ عورات الناس ويحفظ بيوت الناس عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه علم الوقت علم بمواقيت الصلاة المؤذن هو هو المسؤول عن الأذان. طيب فرضنا إن إن هو هو ما يعرفش الوقت الحجة هو ما يعرفش غير النتيجة. يبص في النتيجة ويشوفها طيب هي النتيجة إحنا عندنا النتيجة الكفر الشيخ. لا. طب إحنا أذننا على إيه؟ ما تقولش على سكندري؟ لأن إحنا ما إحناش في سكندري. هي إحنا بين القاهرة وسكندري. أحياناً توافق إسكندرية وأحياناً توافق القاهرة ففي جمع الشرعان هزلت ورقة إحنا يعني نقول المؤذنين يعني المفروض يلتزموا بهذه الورقة في بعض الورقة ده بيبقى خطأ قاتل إن كفر شيخ أحياناً بتبقى قبل أذان الفجر في القاهرة بدقيقة في شهر سبعة وثمانية وتسعة في رمضان يعني التسع سنين الجايين في رمضان كلها الفجر قبل القاهرة بدقيقة المؤذنين متعودين أنه يخلص القاهرة ويأذن أذان القاهرة بياخد كم دقيقة؟ أربع دقائق تقريبا يعني هو بيأخر عن أذان القاهرة خمس دقائق الناس طبعا بتتصحر وبتاكل وتشرب وبعدين في عادة عند الناس وحشة يعني أنه هو ماسك المية وقاعد يشرب فيها ما يسمع الأذان كأنه حيموت من العطش ويبقى مرتبط بقزازه الميه حاطنها علشان خاطر ما تفوتوش قطرة من القطرات قبل الاذان أز لغاية ما يسمع الاذان يوم جاي اقفلها بحصره كده واحطها في التلاج فالعده الوحشه ديت ما تنفعش لازم المؤذن يعتبر حال الناس ياذن بدري قبل اذان القرب دقيقه إحنا, احنا طلع يعني إحنا نبهنا المؤذنين وبرده في مؤذنين يقول لك لا انا مش مقتنع بكلامك فليه لأن في بعض الناس كده أول ما يشوفك ملتحي يبقى كلامك غلط حتى لو صح يا يعني فأحنا ممكن نطبع هذه الورقات لإخوة يروحوا يجبوها من المساحة، نطبع نتيجة فيها كفر الشيخ، إحنا بلد مش قليلة دلوقتي، ده إحنا في كم في الاستفتاء يعمر الحاج، نطبع نتيجة خاصة بينا و كفر الشيخ وحشة، ما يجمعنا سكندريا لها وقرى لها والمنصور لها والمحلى لها، كأن المحلى دولة تنفصل، فكفر الشيخ يبقى لها نتيجة يعني ما ي... ي... ي... نتيجة نطبعها وتبقى رسمية. والمؤزنين يمشوا عليه فلازم يكون المؤزن عالم بالوقت يعرف موقيت الصلاة جيدا يسأل وهو مسؤول أمام الله عز وجل مش الأوقاف المسؤولة بس هو المسؤول نفترض نفطر الأوقاف غلطان وما عملتش نتيجة لكل محافظة معين الأوقاف برأت زمتها قالت يا كل محافظة لازم بموقتها أنا مش بتاعة موقيت المساحة هي لتاعة الموقيت وكل محافظة تلتزم بموقتها ومع ذلك المؤزنين ايه يفعلون هذا الخطأ بالنسبة لمغرب برضو في مشكلة في الصيام برضو ان المغرب بعد القاهرة باربع دقائق او بتلت دقائق دي مش مشكلة لان اذان القاهرة لما بيأذن بياخد تلت دقائق او اربع دقائق بالشعراوي باربع دقائق فمجبورة يعني ممكن يؤذن في الوقت بالضبط بيأذنه من غير الشعراوي يعني الضمير يعني خلاص رمضان فناخد بالنا برضو في رمضان ان احنا نأخر أولو ديها واحدة بحيث ان احنا نطمئن لدخول الوقت أوه. إلا انك تبقى انت عارف ان المؤذن بتاع المسجد اللي جنبك ملتزم بالموقيت بتاعة البلد اللي هو فيها وكمان للأسف مش كفر الشيخ بس ده كفر الشيخ لها ميقاط البرولوس لها مقات بيلا لها ميقاط فوة وتسوق لهم ميقاط كل بلد لها ميقات غير الآخر وده كل ده موجود عند المساحة بس سر سر عسكري ما في حد شيء يطلع عليه فالمفروض إحنا نكتب طلب أو جهات رسمية تأخذ الحاجات ديات وتطبع يعني ما كده كده النتائج بتطبع فتطبع بدل ما تكتب عليها قاهرة أسكندرية كتب قاهرة أكفر الشيخ متطهر يعني يستحب أن يكون متطهرا لحديث أبو هريرة لا يؤذن إلا متوضع رواه الترمذي والبيهقين مرفوعا حديث ضعيف وروي موقوفا وهو صح يعني الصحيح فيه نوعه يبقى موقوف قائما فيهما أي الأذن والإقامة يعني أزن وقائم من المستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما ده الشيخ الأرباني بيقول لم أجده لم أجده وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما يبقى هنا الإجماع أغنان عن الحديث الضعيف أو موجود. فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس قال قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله رواه الأثرى حديث حسن ويجوز أن يؤذن قاعدا رأيت أبا زيد صاحب رسول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا لا صحهوها قاعدا لأنه رجل أصيبت حيأذن قائما إزاي لا هذا خطأ مطبعي صلى الله ويجوز على الراحلة يعني يجوز يؤذن وهو على الدابة قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم لكن لا يكره أذان المحدث يعني هو مش على وضوء وأذن لا يكره نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة قراءة الأذان يعني أو على قراءة القرآن إن قراءة القرآن غير مكروهة للمحدث والأذن بلا شك لا يزيد على قراءة القرآن بل إقامته تكره إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء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 بتبقى على حسب حال المصلين مش على حسب مش قاعدة يعني أهل الشارع أهل المنطقة هم اللي يحددوا الأذان بناء على وجود إمام طبعا الإمام هو المسؤول عن تحديد موعد الإقامة ولكن بمراعاة حال المصلين مش بمزاجه هو لا بمراعاة حال المصلين يعرف المصلين بيجتمعوا بعد عشر دقايق بعد خمس دقائق ويضع ورقة بتنبيه المصلين بأن الإقامة تكون بعد في الوقت الفلاني أو ينبه شفوي بأن بعد عشر دهائق أو بعد ربع ساعة نقيم الصلاة فالناس تبقى متأهبة يعني إيه؟ عارف أن الأزان اللي عايز يدرك الصف الأول ويدرك تكبرة الإحرام حيدركها مش يفاجأ فجأة لو كان الأمر مضطرب فالأزان أزن أنا مطمئن أن المسجد حيتأخر فخش الحمام وتوضأ آجي خش الحمام قال لي أزن فجأة طب مش ده يعمل لي الطراب وبعد كده أنا عايز أدرك ال التكبيره الإحرام مش حل المسجد اللي جنبي ولعلي إن أنا أروح مسجد غريب ما أعرفشهم ما هيقيموا أمته برضو ما أدري فكده عمل لغبطه عند الناس يثبت مواعيد الأذان والإقامه لا يزود عنها قوي الناس تمل ولا يقلل عنها قوي الناس يحصل لها خلل يبقى منضبط على الأوقات دي ممكن يزود عنها لو الإمام تأخر يعني احنا عملنا ربع ساعة والإمام ما كاش ننتظر كمان 3 دقايق خمس دقايق المجاش المستخلف هو اللي يصلي بالناس والفجر الفجر عشان اللخبطه المواعيد اللي فيه وفي اضطراب في وقت الفجر ان شاء الله هنذكره في مواقيت الفجر اقل حاجة في الفجر على الاقل خالص تلت او نص ساعة بين الاذان والاقامه ده حتى يراعي حال الناس ناس ايمه من النوم واحنا في برد يعني ممكن يكون هو هيقوم يلبس شيء تقيل عشان ينزل ويتوضأ فده عايز وقت لانه بيبقى ايمن من النوم لا، ننبه المؤذنين صلي انت في مسجد تاني يتأخر شوية ان عشب دقايق ده دا في وقت حرج. انت متش عارف اصلا دخل الوقت ولا لأ يصلي ايه؟ طيب يعني هو الامام هو اللي حيصلي بالناس؟ هو اللي حيتأخب يعني امامه مش عارف حتى يتحكم في وقته لا يقول له انا مش مصلي اماما اللي بالطريقة ديت مش انت الامام ويقول يا إخواننا عايزين صل الإمام أنا ما بجيش قبل ربع ساعة مش هو مش شرعا الإقامة دي مسؤولية الإمام ده شرعا مش مسؤولية الناس فالؤلم يا إخواننا ربع ساعة أقل حاجة ربع ساعة أو تلت ساعة وحدة بواحدة كده الناس بتتعود ما بيبقاش إمام راتب خلاص ما يصليش في المسجد تأزم بدري لأن الفجر بالذات فيه مشكلة لغاية ما المشكلة تنحل إن شاء الله قريبا يعني تنحل وربنا ييسر الحال ويتعامل لجنة فلكية تشوف الموضوع عزان الفكرة <تصفيق> <إيه>؟ <تصفيق> ما احنا بنقول حوالي تلت ساعة تقريبا يعني 16 دقيقة و4 دقيقة صلى حلوة وجد لو أكثر من كده يبقى كويس يعني لو نص ساعة بقى كويس في خلال 16 دقيقة مش هيبقوا بقى لأن الوقت ما دخلش والترسل فيه قول صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحذر الترسل في الأذان أن يؤذن جملة جملة والحذر في الإقامة أن يذكرها متوالية وأن يكون على علو ويستحب أن يكون المؤذن على علو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام الصوت معروف أنه بيجي إيه من أعلى لأسفل تئيل الصوت تئيل بينزل، فلو علم لو لو أذن من فوق قطعة عريض زي الطبا كده لما بترميها من فوق بتبقى أطول مدى من من أسفل، فلو أذن من أعلى الص مدى الصوت حينتشر أكثر من أسفل، لو من أسفل اللي هسمعه اللي تحت بس اللي فوق ممكن ما يسمعهوش ما إحنا المكرفونات تمشي ماهما كان؟ لأ ما هو العبرة بي بي هنا عق عقلا كده أن يكون المؤزن على علو. المؤزن نفسه ولا صوته؟ هو حتى هنا بيقول إيه لأنه قبلك في الإعلان يبقى فرضنا أنا جبت واحد كده بقه فوق يعني المكرفونات فوق وهو تحت. لو أنا طلعت فوق المكرفونات تحت يبقى كده أدى المقصود؟ لو طلعت فوق المكرفونات فوق أدى المقصود ليه لإنه يبقى جسم المؤذن نفسه مش هو المقصود إنما المقصود صوته فلو أنا طلعت المكرفونات على علو يبقى كده ما وصلت في الإيه للمقصود لإني بلال لما كان بيخرج بي بلال أما لما كان يؤذن كان يؤذن على أعلى بيت في المدينة وكانت امرأة لبني النجار فكان يختار أعلى بيت في المدينة ليه عشان يبلغ الصوت لأ لأ أكثر الناس ممكن وهنا أيضا المقصود هو المكرافون يبقى المكرافون على علوه وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد حديث حسن رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنه لا هو بلال لما خرج بر المسجد لعله صح؟ لأن المسجد، الأذان داخل المسجد سيكتم الأذان فاحنا نقول بقى أن المكرافونات تقوم مقام صوت بلال يبقى المكرافونات هي اللي يستحب أنها تبقى برة المسجد مش جسم المؤذن لأنه أنا قلت جسم المؤذن ما لهوش قيمة هو العبرة بصوت المؤذن فالعبرة بصوت المؤذن بلال خرج برا المسجد عشان صوته يوصل فلو أنا طلعت المكرافونات برا المسجد يبقى أنا كده فعلت ما فعل بلال إنما وجود المؤذن خارج المسجد ده ما كانش مقصود من بلاد بذاته إنما كان مقصود لوصول الصوت يعني في علة العلة ديت موجودة وجدت من غير إخراج الـ الـ الـ الـ الـ الـ لو قطعت نعمل زي بلال ما كان بيعمل نخرج برة المسجد على مكان عالي ونؤذن رافعا وجهه جاعلا سبابتيه فيه أذني لما يرفع وجهه فوق الصوت بي إيه بيعلى يعني هو على مكان عالي وكمان رفع فوق فصوته أعلى جعلن سببتيه في أذنيه لأن ده أرفع للصوت لما يحط وكمان الصفة أن السببة تبقى في الودن كده يسد بها ودنه عشان الصوت يخرج بقوة لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصحح وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن سعد القرض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعل أصبعيه في أذني وقال إنه أرفع لصوتك ضعيف مستقبلا القبلة لفعل المؤذنين صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر أجمع اهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاة هنا استعمل لفظ يلتفت والالتفات يكون بالوجه حي على الصلاة بالوجه كده. إنما لو فعل بصدره اسمه استدر. يبقى في فرق بين الاستدارة والالتفات. الالتفات يكون بالوجه والاستدارة تكون بالصدر والجسم. نعم. آه ماشي ممكن يخالف المصلحة. والتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح لقول أبي جحيف رأيت بلاهن يؤذنوا فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يزيل قدميه لا يزيل قدميه يعني إيه لا يحرك القدم للخبر وسواء كان بمنارة أو غيرها قال القاضي والمجد قاضي أبو يعلى أبو يعلى الكبير والمجد أبو البركات ما لم يكن بمنارة فإنو يدور اللي هيأذن في المنارة بقى يلف مش هيقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا يلف عشان قطر اللي في ظهر المنارة يسمع وأن يقول بعد حي على أذن الفجر حي على أذن الفجر يعني حي على الصلاة الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب التثويب تثويب يعني أن يقول حي الصلاة خير من النوم كلمة التثويب جاي منين التثويب ديت من ثوَبَ يقال إنها جاي من الثوب يقول لك إيه لما ك... لما واحد يبقى في الصحراء وعايز يستغيث حينده ده مين اللي هيسمعه؟ فيهم جاي قالع هدومه ثيابه وهم جاي رفحها مثوب بها فالتثويب يعني نداء استغاثة نداء استغاثة للغافل فلو واحد غفلان من بعيد وشاف الحركة يفهم أن هناك من يستغيث به فسموا كلمة الصلاة خير من النوم تثويب يعني لداء استغاثة للناس فجاء من المعنى أنه بيستغيث المؤذن بيستغيث للناس وليلحقونا يا إخواننا أن في ناس نايمة وسايب الصلاة طبعا المفروض يقول الصلاة خير من النوم بالليل والظهر يقول الصلاة خيره من الشغل العمل والمغرب يقول الصلاة خيره من التلفزيون والتمثيلات التركي والعشاء صلاة خيره من المتشاط او برامج التوكشو فللأسف الشديد ان الصلاة بقت مش في الحسابات خالص يعني كانوا بيقولوا الصلاة خيره من النوم عشان نائم وكان يعني إيه الـ الـ الـ الـ الـ الأصل ان النوم بس هو اللي بيشغل عن الصلاة إنه واحد صاحي إيه اللي حيشغل عن الصلاة لقول بلال أمراني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء لأن العشاء برض وقت نوم ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر دي بقى كان عندهم المشكلة دي إن الناس بتصحى لغاية الفجر وبعد الفجر اتنام تقوم العصر فأصبح أذان الظهر ده لإيه بقى زي الفجر كده يعني كأن احنا في المدينة بالظبط فكان جيه المؤذن عمل بالقياس كده جيه جيه في الظهر وقال الصلاة خيره من النوم عشان الناس نايمة الظهر أو الناس تيجي في القيلولة وتنام وتضيع صلاة الظهر فيقول الصلاة خيره من من من النوم فسمع ابن عمر رجل انثوب في الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة ده حديث حسن ده يدل على إنسان ممكن ينكر في البدع وإنه دي من البدع زيادة ألفاظ الأذن بدعة زي ما نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لأن الألفاظ الأذن ديت مشروع كالألفاظ القرآن تماما ويكره بين الأذن والإقام. يعني يكره التثويب بين الأذان والإقامة. بعض المساجد بيجي بعد بين الأذان والإقامة يقول الصلاة خير من النوم. والنداء للصلاة بعد الأذان ونداء الأوامراء. نداء الأوامراء كان يجي كده في الأذان وينده على أمير أمير البلد أو المسؤول عن البلد يعني. وهو قول الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ونحوه. ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة يعني يكره أيضا وصل الأذان بذكر في أذكر الأذان دي الواحد يلتزم بها بس لا يظلها لا يصلها بالأذان إنما يذكرها في سر ولا يجعلها من الأذان بعدما بخلص الأذان يقول اللهم صلي عليك ويذكر الصلاة بصفة بصيغة جهرية وهي وردت بصيغة سرية ويصنع أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق دي بقى اللي هي فرق بين الأذان والإقامة يتولىها واحد حديث إن أخى صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم ده ضعيف ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل مفهوم بقى أن الواحد لو حيجمع يأذن أذن واحد ويجمع لكل صلاة يجمع المغرب والعشاء.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 دها دليل على إن المؤذن بيقول الله أكبر الله أكبر جملة واحدة ما يقولش الله اكبر ويسكت ويقول الله اكبر ويسكت لا الله أكبر الله عليه قال, قال المؤذن الله اكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر معنى كده إن هو لا يقف المؤذن عند إلا بعد كلمة الله أكبر الله أكبر. وثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله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 والصحيح إنه يقول إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم نفسها وفي لفظ الإقامة أقامه الله وأدامها لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أقل قد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها هذا ضعيف والراجح برضه في الإقامة إن هو لا يردد الإقامة إنما الترديد يكون في الأذان فقط ولا يوجد ترديد في الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قال المؤذن الله أكبر ذكر الأزام بس ولم يذكر للإقامة والإقامة حضر فلا, فلا يليق بها الترداد مش حيعرف يردد لأنها حضر فلا يردد شيء بعد الإقام وأما الحنبلة بيقوله يردد واللي حياخد بقول الترديد حيقول إيه قد قامت صلاة قد قامت صلاة ما يقولش قام الله وضعها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه من قام الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد زيادة ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني وبعض العلماء بالصحاح في حديث عمر بن العاص إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأر الله لي الوسيلة حلت له شفعا ثم يدعو هنا وعند الإقامة يعني الدعاء بين الأذان وإقامة مستحب ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع دي مرض مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان في أخلاق أهل العلم والجمهور على الكراهه والحنابلة على التحريم والراجح التحريم لأن أبو هريرة قال لما رأى رجل خرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قال يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر يبقى فيها سببين بس الخروج من الأذان يحرم الخروج من المسجد بلا عذر ده أول شيء إن لو عنده عذر ممكن مسافر ضق به الوقت، تاني حاجة، نية رجوع طلع صور ورق ورجع تاني، طلع يشتري حاجة ورجع تاني، كل ده جائز، ده بالنسبة للرجال، أما النساء فيجوز لها الخروج من المسجد، لأن النساء لا يجب عليها صلاة الجماعة فيجوز لها أن تخرج من المسجد، تتم في صفة الأذان، آخر حاجة قال في الكافي، ويذهب أبو عبد الله يعني الإمام أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن مسعود، كما روي عنه أنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع ليدرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبين الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد, الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر, الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله ثم تأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت للصلاة الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤية حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك حديث حسن دي صفة الأذان والإقامة المستحب لأن بلال كان يؤذن به حضرا وسفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات دي صفة أذان في صفة تانية اللي هي صفة أبي محذورة فيها بعض الزيادات في الأذان والراجح يا أذان بلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة بعد مكة أذن بلال بنفس الصفة الأزنديات والأسئلة إن شاء الله نخليها المرة الجاية وأقول قبل هذا وستغفر الله لي ولكم الحمد رب العالمين